বুক টু বত্রিশ চার এত মতাম কেচাপ সহ একটা FRENCH ফ্রাই واحد بطاطس مقلية مع الكاتشاب واحد بطاطس مقلية مع الكاتشاب ايبون مايونيز شهو دوتو واثنان مع المايونيز واثنان مع المايونيز ايبون قاشون دي شهو تينتي ساسيز وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة و3 سجق محمر مع الخردل. المسترد kache ki ki shobji ache? ماذا عندكم من خضروات؟ ماذا عندكم من الخضروات؟ apnar kache ki bean ache? عندكم فاصوليا؟ عندكم فاصوليا؟ apnar ফুল কপি আছে? ainda kom karnabiyit? اه عندكم قرنبيط؟ amar mishti bhutta khete bhalo lage. uhibbu akla zura. احب اكل الذره. amar shosha khete bhalo lage. uhibbu akla al khiyar. الخيار عمر توميتو خته ভালো লাগে اوحب اكل طماطم احب اكل الطماطم اپনি কি ليكو খেতে পছন্দ করেন اتحب ايضا اكل الكراث اتحب ايضا اكل الكراث اپনি বাঁধাকপিও খেতে পছন্দ করেন্লফুফ আপনি কি ডালো খেতে পছন্দ করেন তুমি কি গাজরও খেতে পছন্দ কর اتحب ايضا اكل الجزر اتحب ايضا اكل الجزر তুমি কি ব্রোকলিও খেতে পছন্দ করো اتحب ايضا اكل البروكلي اتحب ايضا اكل البروكلي তুমি কি ক্যাপসিকামও اكل الفلفل الحلو اتحب ايضا اكل الفلفل الحلو عمر بيانج حلو لاجنا لا أحب البصل لا احب البصل عمر لا احب الزيتون لا احب الزيتون عمر مشروم حلو لاجنا لا أحب الفطر لا أحب الفطر